ولا كتاب منير وإذا قيل له متبع ما أنزل الله قال بل متابع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب الداعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعقبه المثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره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 كَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُ نَظَّ الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِن الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الاضمن شجره اقلام والبحر يمد والبحر يمد من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله